Bismillah al-Rahman al-Rahim. Subhanaladzii asrarababdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, ila al-Masjidil Aqsa aladzii barakna hauluhulnuriyahulmin ayatina. Innuhu huwa al-Sami'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 في الكتاب لا تفسدٍ في الأرض مرتين، لا تفسدٍ في الأرض مرتين ولا تعلُّ علوً كبيراً، فإذا جاء وعدوله ما بعثنا عليكم عبادا لنا أُن بأسٍ شديد.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 إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وجوهكم, ليسوء وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّهُ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 Wydengul insan bil shur du'ahuh bil khair, wakal insan agjula, wajalna laila wanahar ayaatin, fampahuna ayaat laila wajalna ayaat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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مدّها أولئ وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محضورا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 ولا تجعل يدك مقنولة إلى عنقك ولا تذسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلون أولادكم خشية إملاقٍ نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كثيراً ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا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 Fa la yusrif fi al qital inna huu kana mansurah, walla tqrabu ma lal yatin illa billatihi ahsanu hatta ybluga ashuddah, wa aufu bil ghadh inna al ghadh kana masoolah, wa aufu al kaila idha kiltum waznu وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ م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 إنه كان حليما غفورا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 إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة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 فَوَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا.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 قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم فإن جهنم مجازاكم جزاء موفورة وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْفَطَعْتَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِ بَعْلِهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا فُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 استل دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهدد به نافلة لك. أَسَى إِبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِي وَجَعَلِي مِنَ الْدُّوْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاقِلُ إِنَّ الْبَاقِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ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 أعرض ونا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأسى قل كل يعمل على شاكلته قل كلٍ يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلًا ولئن شئنا لنذهب النبى أوحينا إليك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 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشية الهفاة وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى سعائات بجنات اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون فقال له فرعون اني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علم تمام انزلها الا رب السماوات والارض الا رب السماوات والارض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا